نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم ترتون إلى عالم الغيب والشهادة ثم ترتون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحرفون بالله ومأواهم جهنم جزاءً بِمَا كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفاً ونفاقاً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 ف إه قُربَة لم سودَخِلهُم اللههُ في ررحمَةِ إ الله عحور الرَّحيم والالسابِقونَ الأَّلونَ منن المهاجينَ والأَصار والَّذدمَهُ بحسَالِ رض الله هُ فض اللهعَنهُم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 فَهَر والله يحب المطهرين فمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه خير ام من على شفاجر فيها نار فلهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين, فلما تبين له أنه عجو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وصال الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم, ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلقوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفر Allah qat لأهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يغربوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نضب ولا مقنصه في سبيل الله ولا يطؤون موطئا ولا يطؤون موطئا يغضب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 ومنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما فِي في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم ولا, ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحدكم من صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءوا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 كَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَن أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَن أَنذِرَ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ إِنَّ رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثم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 يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما قلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأمهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانة اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله واستعجانهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في قضيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره بر كأن لم يدعنا إليهم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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بيات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه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 وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَأُولَئِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِفُونَ وَمَا كَانَ النَّوَاتِ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 Let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 بقتَلَ قاب نَبةلَق مِا يكُل سو الأعامُ حتىَ إذ أَقَذَة الأزُكُ بَ حتى إَا قذَة الأّزقوبهَا وَزَّنَة وَظَن, أهلها وظن يَسْأَلُونَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ